فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوارٌ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يعون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرو ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت به وإن ربك مرحما فاتبعوني وإن ربك مرحما فاتبعوني وأطيع أمري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 تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في من أسفا إنما إلهكم الله الذي لا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا